الفخن الذي كان ينشرونه أو حيث ما تواجده طبعا ذلك تم قد تم بعد أن تبنت روما المسيحية خاصة أيام الإمبراطور قسطنطين الذي أعلن عن تبنيه أو تدينه بالمسيحية ثم أصدر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 لم يكن بالطريقه السابقه يعني فاستفادت الكنيسه كنظام جديد اولا هي في خلال القرون الاولى لم يكن لها تنظيم محدد كان المسيحيون ينتظرون عوده المسيح فلم تكن لهم كنيسه رسميه او من هذا القبيل كانوا ينتظرونه ليقود ليقودهم من جديد لكن بعد ان تبنت روما المسيحيه وبعد ان اصبح لها نظام كان من قبل كل واحد منهم الى رئيس آه مؤقت آه كانوا فيما يقال اسمه مستعار من الاغريقيه بريسيبس أو بريتيبس اي الرجل الشيخ اولد مان لما لم يعد عيسى كما كانوا يتوقعون وينتظرون والكنيسة قد عظمت وكثر اتباعها بدأ ما يسمى بتنظيم السلطات أو توزيع الكنسي للسلطات المسيحيه فحتى ينظموا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 هذا هو يعتبر كبير القصص هنالك قساوسه وهذا كبير هذا جزء من التنظيم رابعا الأسقف في المدن الرئيسية الأسافف في المدن الرئيسية أطلق عليهم على كل منهم اسم أرتشيبشيو أي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 وأخذ كل منهم لقب بطريك أو بطريارك بطرك أو بطريق كما هو يعني في الكتب القديمة مستعمل وجمعها بطارقة بطريارك هذا الأسقف الرئيسي تسمعون في بطريارك الروم الارثوذكس بطريارك لا أدري ماذا يعني له من المكانة دول من بين رؤساء الأساقفة عموما هم خمسة كانت يترب كانوا يترتبون في المدن التالية أنطاكية أنطاكية معلومة الآن شمال سوريا جنوب تركيا من المدن التي كانت يعني تواجد فيها المسيحية وخضعت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 فمن أين أخذ هذا اللقب ويفترض أن البابا هو فقط في في روما يبدو هو سابقا هذا الرأي قد يكون صحيحا أنه كل هؤلاء الأساقف الرئيسيون رؤساء الأساقف أو البطاركة في الخمس مدن الرئيسية لأنطاكيا وقصنطينية والإسكندرية وروما والقدس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 توزيع السلطات في الكنيسه سلطه رئيس اساقفه روما الحقيقه سلطة رئيس الاساقفه في روما استطاع بابا روما ان ينال حظوه كبيره ونفوذا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 الديني بمنزلة السلطان السياسي للعاصمة التي فيها مركز صنع القرار كما يقال هنالك اعتقاد ايضا ان كنيسة روما قد اسسها القديس بطرس سانت بيتر بيتر وأن هذا التأسيس قد جاء بأمر من المسيح نفسه. هذا هذا الاعتقاد ولذلك هي تشوف الذي يذهب إلى مبنى الفاتيكان وعلى أساس من قبر بطرس وأن هذه الكنيسة هي أسست بأمر المسيح في طول.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 كان الأتباع الكنيسة المسيحية أتباع المسيحية يتزايدون فلم لا نفتح صفحة جديدة ونحاول بدل أن نضطعيدهم نحاول أن نستجلبهم ونكسب بهم دعما للإمبراطورية وللدولة غيروا سياستهم ليس حبا, ما يبدو، ليس حباً بال أو إيمانا عميقا بالمسيح وأفكاره والتوحيد أو بالمسيحيه الحقيقيه انما هو نوع من الامر امر سياسي امر سياسي اتخذ فيه الدين واجهه فلذلك هو هنا اتخذ قرار بجعل رئيس رئيس الاساقفه أساقفة روما رئيس عام للكنائس المسيحية بعد أن ضعف السلطان السياسي لروما وظهرت القسطنطينية صار أخذ رئيس كنيسة القسطنطينية رئاسة الكنائس الشرقية يعني كانت القسطنطينية هي معقل رئاسة الكنيسة الشرقية ومن هنا بدأت كنيسة شرقية وكنيسة غربية كما هو الآن واضح هذا الشيء يعني في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 جورجوري العظيم هذا الرجل يجب أن نذكره ويعني يبقى ذاك في البال هذا البابا جورجوري ذكرت يسموه جورجوري ذكرت جورجوري العظيم أحدث تحولات كبيرة هناك في المسيحية هناك تقويم ينسب له يسمى التقويم لجورجوري عاد تاريخ ميلاد المسيح فوجد أنه يعني عن التاريخ التقويم اللي كان موجود ينقص بضعة دقائق ثلاث دقائق أو أربع دقائق شيء من هالقبيل، القبيل فلما حسبت إلى أيامه اربع أو خمس قرون طلعت تفرق كم يوم جمعت بالدقائق إلى ساعات إلى فلذلك اختلف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 بينما أنتم تعلمون أن الكاثوليك يحتفلون يوم 25 ديسمبر بميلاد المسيح السبب هو من هذا التقويم الغريغوري وجد هو 12 يوم الفرق أو أكثر من 12 يوم, أي نعم 12 يوم. فهذا غريغوري العظيم أصبح رئيس أساقفة روما من سنة 440 إلى 461 21 سنة فاستطاع أن يكرس الكنيسة ويقول لها مجدا وسلطانا كبيرا في عهده حدث ايضا تحول خطير وان هذا الباب استولى على السلطان السياسي بالاضافة الى السلطان الديني في روما ولذا منذ ذلك الوقت قبض البابوات على السلطات السياسية ما يقرب من اكثر من الف عام اثني عشر قرنا اثني عشر قرنا قبضوا على السلطان السياسي في في روما حتى العصر الحديث الى العصر الحديث بدأت يعني كيانهم يهتز وبدأت حتى في ايطاليا بدأ الملوك يبرزون ويقلصون من سلطة البابوات الى ان عزلوه في هذا في المبنى في الفاتيكان فقط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 جريجوري العظيم استولى كما قلنا على السلطان السياسي في فترة في تلك الفترة الامبراطورية الرومانية انشطرت الى شطرين شطر شرقي اصبح في القصة وشطر غربي في روما صارت فيها نزاعات عميقة جدا ادت الى انشطارها فاستغل هذا البابا فرصة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 يعني ماذا يفسرون هم كلهم يشرحون كلهم يشرحون هذا هذه المقوله بان مهمه المسيحيين او رجال ال من المسيح او حواريوب ومن تبعهم ان يتركوا الامور السياسيه للحاكم اللي هو قيصر او يكون اي شيء قيصر او غير قيصر اما الامور الروحيه فهم يختصون بها الأمور الروحانية الأمور مع العالم الآخر لأنه المسيحية لا تركز تقول هذه الدنيا وادي الدموع والآلام فنحن مملكة الرب ليس هنا في الآخرة إذن قام هذا الرجل بتحول كبير حينما أعلن أن السلطة السياسية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 الدولة الكنسية وأغسطين رسموه قديسا سانت أغسطين من فلاسفة عصر الآباء يسمونه من فلاسفة المسيحية الأوائل القرن لعله هو في معاصر أو بعد جريغوري بقليل القرن الخامس الميلادي أو شيء من هذا القبيل رابع الخامس ف.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 اصبح له سلطات كثيره يعاقب المنشقين المذنبين ما الى ذلك اصبحت ايضا الكنيسه غنيه لانه كثير من التبرعات من النذور من الاوقاف الكثيره الناس الذين قبل وفاتهم يتبرعون باموالهم الى الكنيسه بما يرثون يعني ترثها الكنيسه لأنهم وجدوا يعني قد عندهم أن ذلك يفتح لهم أبواب السماء ثم توسعت مدار سيطرتها أشرفت على كل شيء اصبحت الدولة طبعا تشرف على المستشفيات المدارس والصدقات الجامعات كلها أصبحت تسيطر عليها وتهيمن عليها الكنيسة ولذلك المفكرين المفكرون الأوروبيين عندهم عقدة من هذه المرحلة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 فمن هنا اصبح البابا يعني هو ممثل السماء لذلك ظهرت ما يسمى بسكوك الغفران معنى يتبرع واحد بمبلغ معين من المال فيعطيه سكا تغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تاخر ويقطعه مكانا في الجنه فاصبح هو متصرف في الامر الالهي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 فمع ذلك حينما شارف على الموت وكان في يعني ساعات الأخيرة لكنه هو مشهور بالسخرية يعني حتى وقت ساعات الموت لم يترك سخريته تلك فجاؤوا بقسيس هم يعتبروه منحد هذا يعني أو لأنه يهاجم هو مؤمن هو يقول أنا مؤمن لكنني مؤمن بالله إنني لست لكن لست مؤمنا بالكنيسة فكان يهاجم مهاجمه شديده ويسلقها بألسنة لاذعة جدا فجاءه بقسيس ليبدو يقيم هذا يعني لابد من حضوره عند الموت ليمسحه ويرسم الصليبة فسأله فولتير حينما أتى قبل أن يجلس قال من أين أتيتني؟ قال جئتك من عند الرب قال هل اريتني أريتني أوراق اعتمادك؟ فبهت القسيس وطفل راجعا فيعني هذه حادثة مشهورة ير يروونها عند عن فولتير في هذه المناسبة. هذه أهم الطقوس التي يعني نارستها وتمارسها الكنيسة وتعتبر احدى وظائفها.